ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فلقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار فهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني